بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون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 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وهو أعلم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَادُّوا لَوْ ولا تطع كل حلاثمهمين ولا تطع كل حلاثمهمين همازم مشاء بنميم همازم مشاء بنميم مننعن الخير معتدين مَنَعَ إِلِّي الْغَيْرَ مُعْتَدِّنَ فِيمَ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ أَمْ إذ تُتلَ عَلَْهِ آياتُنَا قَالَ أَسَطير الأوَّلِم إِذَا تُتلَ عَلَْهِ آياتُنَ قَالَسَاقيرُ الأوَّلم سَنَسُهُ على الْ الحُبضُم سَنَسهُ على الْفُُّون إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائتم ربك وهم نائمون فطاف عليها طائتم ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنَغْدُو على حَضْرَتِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَنَغْدُو عَلَى حَضْرَتِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْقَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ انْقَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغداوا على حرد قادرين فغداوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون فلم بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال اوثطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قال اوثطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين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 لَنَٰرَضُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون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 أَمْلَاهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة الابصارهم ترهقهم ذله خاشعة الابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 أَمْ تَسْألهُم أأَجراء أَمْ تَسْألهُم أَجرْاتَهُم مِ غرَ مِ مُقَلُون أَمْ تَسْألهُ أَجرْاتَهُ مِن نغرَ مِ مُقَلون أَمْ ييدَهُم الغَيبُ فَهُم يكتُبون أَم ييدَهُم الغَيب فهم اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مذموم اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالاراء وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالاراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين اجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإكَدَُّينَ كَثَوا ل يُزِْقونكَ بِأَذصَارِهِم لََّا سَمععُذذِكرَ وَيقولونَ إنهُ لَجنون وَإكَدُ الذيينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ديمر لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله ديمر لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله